ان ربك هو يفصل بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون او لم يهدي لهم كم اهلكنا منهم قبلهم من ابقرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لاياكن افلا يسمعون أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ أَيْلًا أَرْضٍ جُرُزٍ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَعْوَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ